وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا يعني المهم أن يخرج شيئا نفيسا من البحر سواء كان هذا الشيء نفيس امرا معدنيا أو نباتيا كما لفر السيد تدسس الروب مثل اليسر فإن اليسر يقول نبات ينبت في البحر والمرجان أيضا نبات ينبت في البحر المسألة هي أنه صاحب المدارق قدس شره خص وجوب الخمس للعنبر ويقلق وباهر كلام صاحب العروه عموم الخمس لكل نفيس يخرج من الفرح أما دليل صاحب المدارق فهو صحيحة الحديث سعدت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ. فقال علي الخمس فلم تعرض لغير لغيرهما فدبوت الخمس في غيرهما يحتاج الى دليل لكن سيدنا الخوي يقول هناك روايتان صحيحتان ينبغي الالتفات الى الامام عما الخمس بكل ما يخرج من البارحه مثلا صحيحا عمار بن مروان قالت سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعاد والبحر أنت ما يخرج من البحر مطلق وللمه والحلال المقتط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الأمس إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الفونز. هذه الرواية ما استدل بها صاحب المدارك لا لغفلته عنها بل لأن عمار بن مروان الموجود في السنان مشترك بين عمار بن مروان اليشكري وهو ثقاف وبين عمار بن مروان الكري ولم يوزقه أحد فاشتراكه بين ثقة ومجهود لم يعتمد على الرواية ولم يستدل بها صاحب سيدنا الخوي القديس يسوع نقول بل ايضا انه مشترك بين اليشكري اتفاق وبين الكلبي المشهور ولكن عندهم قاعده على انه اذا دار الامر بين واحد معروف وصاحب كتاب مشهور وبين واحد غير معروف الاخذ ينصرفك المعروف, المعروف. عمار بن مروان اما اليشكري فهو رجل معروف بل وثاقه له كتاب وإما الكذبين وليس لهم ذلك فينصر باللمض إلى المشهول والمعروف أوه. هذا المقدار يوجب الجاذب ويوجب الجماد على الغراية الصحيحة الثالية لابن أبي عمير عن أبي عمدلة الكنز على خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. وانسي ابن ابي عمير الخامس. هنا وانسي ابن ابي عمير الخامس. هنا. بعده هو ولا أي شيء يقرا بالغوص ايضا صاحب المدارك ليس غافلا عن هذه الأمية لان لأن هذا ليس من فقد فكره. عن ابن أبي عمير عن غير واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام قام وهذا يدخلها في حكم المرسلات سيدنا الأخوة يقول لا قال لو قال عن ابن أبي عمير عن رجلين هذا مرسل ونحن لا نسلب بالقاعدة التي يقولون بها لا يرسل إلا عن ثقاء أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقاء لا يرسل عن ثقاء وغيره ولذلك أحصل صيد الأخوة في أول المعجم في حدة ممارك ما أبي عميل فيها عن غير ثقاف كزمن وكذلك الوزطي وكذلك مثلا مثلا مثلا, مثلاً ثلاثة صفوة, صفوة فإذا عندنا هؤلاء الثلاثه عندهم لا يرمون ولا يرسلون اللجنة عن ثقاف هذا التعليم المسلمة في النظر السيد باعتبار أنهم ورثت في بعض النصوص والحرايات أنهم رواه في الاتخاف جازمان أنا أي حال سكرم إن في يقول لو قال عن رجلين لم نعلم لكن قوله عن غير واحدين مما يدله على أن الرواة للرواية معروفون ومشهورون بحيث استغنى عن ذكرهم قولوا عن ابن أبي العمر عن غير واحدين معناه ان الرواية رواها عده ومشهورون ومعروفون بحيث استغنى عن ذكرهم فلا تدخل في حب المرسلات بل المسندات الى المقدار هذا مقدار كثير في الجنه غير واحد مشهورين بالله وعرفيهم مو كثير اذا وطريحا يقال بأن الفتوى بوجوب الخرص في غير البطلق وغير العبار طبعا لا الوجود يعني وإلا فتوى بناء على روايتين مع الاشكال في سندهما مشكلة نشوف شنو قال التي يعد وهي أهم من الأولى لأنه نلاحظ أن الروايات على قسمين روايات عبرت بأن موضوع الخمس والغوص وروايات عبرت بأن موضوع الخمس وما يخرج من البحر وبين العنوانين عموم من واجه فإن الغوص كما يحصل في البحار يحصل في غيرنا وما يخرج من البحر كما يحصل في الطريقة الغوص يحصل بشنوه؟ بلن يخرج من الساحل أو بآلة المثالة لا يحصل من فبين العنوانين عموما من واجه بما أن بين العنوانين عموما من واجه يحفظ التنابيل الجديلين جديل يقول بأن موضوع الغوص كل غوص من البحر أو غيره دليل يقول بأن موضوع خمس ما يخرج من البحث بغوصن أو بغيره فهتنافى الدليلان من حيث اطلاقينها فما هو الوجه الصناعي للجمع بين الدليلين ذكر المحقق الهنداني في السرور أربعة وجوه الوجه الأول أن بين الدليلين عموما من وان عليكم السلام ورحمة الله. أن بين الدليلين عموما من واجب، وهما متنافيان من حيث موارد احتراف كل غوص من غير البحر لا يقول ما يجي في الخمس، تمام؟ في ما يخرج من البحر بغير الغوص هذا يقول ما فيه الخمس. يتنافيان بهذا المونيد، فمقتضى ذلك أن يقيس كل من واقع. لأن كل منهما أعمل الآخر من وجهين، فكل منهما يقيد بالآخر من عمومي يديد فبالنتيجا والدوء الخمس هو ما يخرج من البحر على الطريق الغراء وإسماهل مع القيبين معه. سيدنا الخوري قدس سر أورد على هذا الواجه بأنه لو كان لسانهما لسان الناس إذا ما لأنه يقول هذا موضوع الخمس الغوص دون غيره تضحن أن ما يخرج بغير الغوص لا تقول موضوع الخمس ما يخرج من البحر دون ما يخرج من غير البحر نضحن منهم التنافي لو كان لسانهما من نافي أو لسانه من نافي لا حقا بينهما. بينهم أن لسان الجميع الاثبات خاربية خوصة أي مانع عن جبئين أولئك أي مانع من جبئين عندما يقول مثلا فيما تحصل عليه من راتب الحوزة مثلا ضريبة فيما تحصل عليه من المقصد الآخر مثلا ضريبة هذا ما في بين هذا يثبت موضوعا للخوص لا يثبت موضوعا للخوص لسانهما لسان الإثباث مع قوم لسانهما لسان الإثباث لا يحصل التنافي بينهما حتى نخيب كل منهم الآخر بل نحن بكل منهما فكل غرصة فيه خمس من البحر أو غيره وكل ما طائفة من البحر فيه خمس وأن كان بالغصر غيره. نحن الذكرين ما لا ترى فيه واضح؟ ولكن ما ذكره سيد الأنفوء في سسره في نقاش المحاقف الهنجاني من حدث عنه باعتبار أن النصوص تارتا في مقام بيان ما يجب فيه قصة. هل يجب فيه قصة؟ تارتا في مقام بيان ما هو موضوع القصة. ما هو الموضوع الذي يتعلّق غير قصة؟ حد مريخ على كنفه. هذه الرواية تقول تمام الموضوع هو هذا. تلك الرواية تقول تمام الموضوع هو هذا. لاحصل التنافس بينهما ولا مشكلة. في أي مقام الإلقاء. في مقام بيان ما يجب فيه الخوض وهذا يجب فيه لا يجب فيه لا ترى في من في مقام بيان ما هو الموضوع الواقعين الخاضط أظنيتنا فلان بعد هذا يقول الموضوع الواقع من الغص هذا يكون الموضوع الواقع لا وهو ما يخرج من البارح أظنيتنا إذا المدار مو المدار على إثبات نفيه المدار في التنافي وعدم التنافي ليس أنوهل جسال الذبيلين النافي حتى يقع التنافي أو جسانه من الصلاة حتى لا يمققت مهاجين نقتين النقطة أن القرارين تجير على أنه في مقام بيان ما فيه بخمسة أه لا تنافي أو أنه في مقام بيان الموضوع الواقع للخمس فيحصل التنافي بين مهاجين حتى يقولهين نسان واي نصلاف والظاهر من الأدلة لو كان سؤال صد الرائج يسأل الإمام سألته عن كذا وعن كذا وعن كذا ربما فيه الخمس الرائج من في مقام بلاد في فيه الخمس لأن الله أقعد في كلام السائل أما إذا وقعت في كلام الإمام ابتداءً من دون سؤالين حين يظهر في بيان الموضوع الواقع للخمس ولا محال يحصل كلام فيه وهذا هو الحاصل في هاتين الروايتين التي اعتمد عليهما سيدنا أخوي الخديس الصلاة عمار بن رنسى أسمعت أذيعت سمعت أباعد لهم تبا أنه إذا لا يقول ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس والرواية البخرى الخمس على خمس الأشياء وهذا انه في مقام بيان الموضوع الواقعي من مقام بيان ما يجب فيه الخمس الخمس على خمسه اشياء الكنوز والمعادن والغوص والغليمه ونسي ابن ابي عمر الخامس اذا حينئذ يحصل التنافي كما يقول معاقل همداني لا بد من الوجه الثاني الذي ذكره معاقل همداني هو أما هذين الدليلين لا اطلاق دليل اللي يقول الخمس في هو الغوص كما البحر وغير البحر. من يحصل من البحر غير البحر، لكنه مصري لما يحصل. صحيح الغوص مطلق لما في البحر وفي غير البحر، ولكنهم مصري عن ذلك الفطر ظاهرا في ما يخرج من البحر. آه. العنوان الثاني الذي قال الخمس فيما يخرج من البحر. صحيح ما يخرج من البحر هو فرد. ما يخرج بالغوص ما يخرج بغير الغوص. إلا ان لا أنه مصري فيما يخرج. فبحكم انصراق كل من هما يدعين انه قولهم الواحد محصر ذاك الدريم محصر هذا الدين. لكن يقول الغوص في البحر بالانصراف هذا يقول ما يخرج من البحر بالغوص بالانصراف ان كل من هرون مطرفون الى ما يجل عليه الى اه اه قولها بلعتي عن للانصراف الغوص مطرف بالبحر وغيره لانهم مطرفون بالبحر ما يخرج من البحر مطبخ للغوص ولا غير إيته لأنه منصرف للغوص فكل من ما منصرف إليه بلّا عليه عليه فإذا الموضوع للخرص بالنتيجة الغوص في البحر أو ما يخرج من البحر بالغوص بحكم من همان سيدنا الحيّ قدّسي شو ما على أنه هذا الأنصار الصراط الوجود فإنه الصراط لغلبة عنوان الغوص يستعمل في البحر وفي غيره عنوان ما يخرج من البحر يستعمل في الغوص وفي غيره فحينئذ انصراف كل منهما الى حصة لغلبة الوجود لا لغلبة الاستعمال والانصراف الناشئ من غلبة الوجود له جانث ثانيا بأنه شمول المطلق للفرد النادر لاستجابة الاستجابة اختصاصه بالفرد النادر احنا ما دعين اختصاص الروس بغير الباحث حتى يمكن ولا ادعينا اختصاص ما يخرج من البحر بغير الروس حتى يمكن اختصاص المطلق بالفرد النادر والمستجن اما الشمول هو الفرد النادر ليس بمستجن في انهم مختبى اطلاق ليه بعد واضح؟ الوجه الثالث الذي ذكره المحقق الهنداني هو النه هذه الرواية الثانية هي اللي هي اللي الروايه الثانيه ليش؟ آه والرواية الثانية اللي واردة عن أبي عمر الخمس على خمسة وغيره حكم الخمسة الخمس والمعادم والغوص والغنية ونسير نوبيرو عمال الخمس لو كان عنوان ما يخرج من البحر هم موضوع للخمس لكان منافيا للحاصل في هذه الرواية. غامر الرواية أن موضوع الخمس وهذه الخمسة فقط ظاهرها الحاطر لو كان ما يخرج من البحر عنوان آخر موضوع للخمس لكان ذلك منافيا للحصر في هذه الرواية فمحافظة على ظهور الرواية في نقول بأن المدى كل على الغرز لا على ما يخرج من البحر وبما ان الغوص من سيطن للغوص في البحر فهذا هو الحل خمس أو الكلام هذا، سيجون خييش، حفان الحصر بيحصر الضعف، ما حصر حقي؟ أقعام ليش؟ لأنه عنوان فائدة ونا، ما يجب الخمس بعنوان الفائدة وانه الكلوز، المعادف، الغوص، الرمي من السياق بعمرها. لو كان الحصر فيها حصرًا حقيقياً لكان ذلك منافياً لما وجب فيه الخبص بعنوان خائدان حين يجب كل منافياً فقط على الحصر حصر الإنظامي لله أن ينصر الله فيه ما يمنع وجب الخبص بعنوان آخر كعنوان ما يخرج من الضرع صارق له رحمه الله قال بأن المراد بالمنيمة فيه ثم عنوان خائدان يعني الحصر في الرواية حصر حقيقي والخمس الواجع بعنوان فائدة داخل تحت عنوان غنيمة فإن الضرد الغنيمة مطلقة فائدة سيدنا الخوي وعليه أولاً لقب الغنيمة ضارف في غنيمة الدارح. فارق بين عنوان غنيمة وعنوان غنيمة عنوان غنيمة مطلقة يشمل ما من دار الحرب إيش ما مرر كل ما يغنموا لذرة قد غنيما لكن عنوان الغنيما ظاهر في غنيمة دار الحرب هذا أوله ثانيا لو كان المراد بالغنيمة في الرواية الغنيمة بالمعنى الأعم يعني مطلق الفائدة لا كان شأنهن من الكلوس بعد الكلوس هم دخلوا في الفائدة بعد والنغوص بعد كل هذه الموارد ذكرت في عنوان مطلق الفائدة فلماذا ذكرها كقثير لعنوان الغميمة ذكرها كقثير لعنوان الغميمة دليل على أن الموارد عنوان الغميمة غميمة دار الحار وإلا لو كان الموارد المطلق الفائدة كانت شامتة لما قبل هذا هذا من نقاشا من سيدنا الخوري قد السراء محل دار حلو حل. نقاش الله انه اول كلام أن عنوان الغنيمه ظهر في غنيمه دار الحرب لا اللغويين ذلك فما يقص اللغويون على ان عنوان غنيمه وهو شامل لكل ما يستفيده الانسان فعنوان الغنيمه شامل لعنوان كل فائده وظهور بعض الروايات التي عبرت بالغنيمه في غنيمه دار الحرب القريبه نرى أنه عنوان غريمة واضحة في ذلك ظهور عنوان الغنيمة في بعض الروايات في غنيمة دار حرب القرينين وإلا لو كل لي عن القرينين يكون مرد بيشنه مطلق للسائدين مثل عنوان غنيمين تب غانم غنيمين غون غنيبته فصال طبعين هذه الأنوان وأما لقاشر الثاني بأنه لو كان المراهد في الغنيمة في الرواية السائدة لكانت شاملة لما قبلها فلماذا ذكر ما قدها كثيرا معنه قسم منها نقول ذكر كثيرا لها ده لضروره اكل الحيين لان الخمس الواجب في المعدن مو واجب في المعدن من حيث انه فائده من حيث انه معدن لو كان الخمس الواجب في المعدن من حيث لا لكنه إذا كان الخمس الواجب في المعدن من حيث انه معدن بينما الخمس الواجب في الطوائف من حيث أنه صحيح ان المعدن فائده صحيح ان الخمس فائده صحيح ان الغوص فائده لكن لا يجب الخمس المرتب العنوان التالي الخمس من حيث وهو الخمس بمستقى الفرايس من حيث عنوانا فائدة لا مع اختلاف الحيثية هو الذي أوجد جعل هذه خسيما بهذه فهذا لا يمنع من أن يكون المراد بعنوان الغنيمة مطلق الفائدة ومع ذلك جعل فائد خسيما مع ذلك نحن لا نقوم بما يقول به المحق لهذا إنما نقام غير كاملين وإلا لو كانت الرواية جادة الخامس ماذا قلت بحثنا؟ ربما جابت الخامس ونسي إحنا الخامس لو كانت الرواية ضرحت بالخامس لعرفنا ان لا يخرج من البحر هو أنه او أو أنه داخل نفير عنوان سائدة غير الخامسة أو أنه داخل نفير امر لو لماذا ذكر سائن خامس يحتوي الخامس الذي نسيه عنوان سائدة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 الواجب الرابع الذي ترحبوا المحقق الهمداني خدّس الغوص خلاص نحن ما سقت من الأدب اللي اشتئن إشي أقل على إشي من قبل. القدر المتوقع وجود الخمس فيما يخرج من البحث بعنوان الغوص على خير ما ذكر. أما ما يخرج من البحث بغير الغوص بحالتين أو ما يخرج من غير البحث بالغوص كلاهما محل شك نشتبه وجود الخمس بهما وعين وجود العسل صار. الاصل البراءة عن وجوب الفرمس في اي ما يخرج من البحر بالغوص. الاصل البراءة يقول سيدنا اخوة الخدس لا يجرينا في البراءة ليش اصل تعلق الخمس معلوم قاب عن الهرص علم شيء اخرجناه من الانهار مو من البحر او شيء اخرجناه من البحر بغرص قاب عن الهرص تعليم من وراء الخطوه اما تعلق بالخطوه من حيث العنوان الخاص او من حيث العنوان الفائز طبعا اي حال تعلق بالخطوه اما من حيث العنوان الخاص او عنوان ما يحولنا البعض مثلا او عنوان الرور او من حيث العنوان الاخر هو عنوان الفائزين حتى لا الخطوه تعلق به ما في الاخر نحن ما عدنا شك في اكل تعلق الخطوه نحن عدنا شك في كيفيه التعلق هل تعلق به الخمس بعد استثناء مونت السنة؟, السنه او أو تعلق بالخمس من دون الاستثناء مونت السنة؟ فيكون تعلق به العنوان الخاص. الشك في تعلق ولا أصل تعلم معلومه. عن الخمس من باب بعيد أو باب لكن تعلق تعلق به بعد الاستثناء تعلق والشك في التعلم شقق السقوط. لأنه بعد أن يصرف في مامود السماح يشوف هل سقط الخمس الذي تعلق به قطعا أو لم يستوعب إن كانت تعلق به الخمس بعنوان الفائدة سقط لأنه صرفه في مامود إن كانت تعلق به الخمس من حيث عنوان الخمس ما سقط فهو شوف في تجدينه في السقوط أصل الخمس معلوم كيف التعلق مشكوكا الشك في تجديد تعلق شك في السقوط بعد أن يصرفه في مامود ومقتضى الأطرور يشتغى وأنه لم يسمح بالمجيب فلا معنى لان يقول صاحب صاحب المصباح لا معنى لان يقول بأنه مورد, مورد مورد البراء ولكنه عند التامل يقال بمقالة المعنقل المجاهد مورد مورد البراء بيان ذلك ان هناك نسلكين في وجوب الخمس مثلك يقول في وجوب الخمس في فرائم مثلك يقول وهو الذي بنى عليه سيدي ويقول أنه يجب الخمس في الفائدة بمجرد حصولها إنما من باب الإرفاق الشارع المقدس قال صرف أهل ما أمد السنة فإن فضل منها شيء تطبيق الخمس وأفضل من يجب في الخمس فالخمس تعلق بها من حين حصولها الخمس تعلق بها من حين حصولها إلا أن الشارع من باب الإرباط قالت ركها في مؤونة السنة وإن تعلق بها الخمس إن خضلا من هالشيء في الخمسة لا على مثلك مثلك الآخر لا, لا يتعلق الخمس إلا بعد مؤونة إنما الخمس ظاهر الكعبية كانت بسنة دليل أصل تعلق الخمس لا يكون إلا بعد مؤونة من أن الخمس تعلق من الأول رأيت ما في الأمر الشائع أن في سرطان في مونة السماء تبقى أفضل من المشاة يكون فيه الخمس ولا لا أصلت على الخمس بعد إنما الخمس بعد بناء على المسائل الأشكال الشهيرة ما يدري أن هذا الذي أخرجه من النار أو أخرجه من البحر غير الغوص ما يدري هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه ان كان الخمس واجب من العنوان الخاص فيجي فيه الخمس وإن كان الخمس واجب من بعد العنوان عانوان الفائدة فالآن مواجبك الخمس لأن عنوان لأن وجوب الخمس في العنوان الفائدة بعد kur Bien لا قبل است定ال أن 게임 Clement clearly فماذا يقول على هذا هذا التعلم معلومه ونصف تعليف معلوم Tudo ؟ ع朋友 تعليف معلومه إذا الخمس بعد عيناء خاص تعلم إذا الخمس بعنوان الزائنة ما تعلق به لأن الخمس الزائد بعنوان لا يتعلق الله على الزبنان مؤونة للسنة اخذ التعلق مشكوكه جاي المؤونة وأما على مسلكه قدس السفور فيحتمل في مسلكه وجهه كما سيئ الأول الوجه الأول في مسلكه انه يقول بالشرط الشرق المتأخر بمجرد ان تحصل على الفائدين يجب الخمسة فيها الان مشروطا بحرطا متأخرين وهو مقاؤه بعد مؤمن الثاني هذون؟ أول الثاني ده الخصة علقة بي الفائدين وبدون شخصين الشارع من بعد ايه من باديل تحليل؟ قال صرفه في موضوع سنة. فيه خبز فعلا لا تصرف من اون سنه اذن وتحليل من الشارع طيب برد ان الشيء تلاقب صفه ولك من بعد الاذن والتحليل بناء على هذا الوجه الثاني ان الخبز يصرف في بمجرد ظهوره وان صرفه في مؤونه السنه ما هو الا اذن وتحليل من الشارع بل ياتيك له اما اقول تعلق طبعا الخبز تعلق ان ما بين الموضوع بعد شارع عزني ليتصل أو ما عزني ليصل محمد أصل. أي أصل تعلق محمد لأن هذا من الأخير. وإن كان يقول بالوجه الأول أنه مبني على الشر المتأخر، فالشكل نص التعلق. لأنه يجب الخمس الآن شروطاً ببقائه بعد مرور السنة. ومنها أن لا أعلم بأن الشر سيتحقق أو لا. فالشكل بيتحقق الشر شكل في المشرط ما نحراه. صحيح ومشروط بشرط المتغفل لكنني اشك بانه سيبقى على المعونة او لا يبقى الشك في تحقق الشهر شكا في تحقق المشروع فتجعل براءة للمحل اذا لم معلوم ان اصر التحقيق التحق بشرط ان يبدو قيمته دينارا المستند هو صحيح عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمدرج والياقوت وعن معادن الرهاب والفضه هل فيها زكاه قال اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخوف النقاش في هذه الروايه سند ودلالتان اما سندان فقد ذكر سيدنا قبل التسرع ان محمد بن علي بن ابي عبد الله أشهر. لم يرد فيه فقال صح الرواية لا يمكن لنا تصحيح الرغاية إلا من هذه الكبرى الرجالية أن ما روى عنهم البازلتي ما هو على من البازلتي أحد الثلاثة لما أن البازلتي أحد الثلاثة بازلتي وصفوانا ومأبي عمير ومن روى وهؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عند فقارة فحين يذن مختبر هذه الكبرى الرجالي نقول بصحة الروايه وإلا ولكن سيدنا ينهع عن تمامية هذه القائدة لأنه ذكر في الأول المعجد أن هؤلاء روى عن غير اتقاط جازمان ويروض عن الكذابين وذكر مواضع من الروايات روض فيها عن الكذابين في الهشكة ولكن على الأبنى الذي يذكره السيد الصادق اساله السرور أسأل مسألة تليل يساقين انت إذا نستقرأ روايات شخص وتشوفوا مثلا هذا الشخص روى خمسة آلاف رواية من خمسة الآلاف روايات ثلاث روايات روا عن غيره نسبة ثلاث روايات إلى خمسة آلاف شنو بحسب اليقين الأقلائي ولا أعتقد كل اهتمامهم. يعني بحيث اذا قرأت الروايات، بحيث اذا قرأت الروايات، يقولون نذبت كانت في الروايه رواه عن تفاصيل. أقول نذبت كانت في هذه الروايات رواه عن غير ذلك واحد إلى ألف. نذبت واحد إلى وفحصت شب ثلاث روايات اربع روايات ربنا ابي عمير عن عم غير الثقة جل من ونحصت به القاعدة هذا ما يسمع منها القاعدة مبنية على انتساب الاختمال وهذا المختار من الانتقراء لا يرفع قوة اكتمال روايتي عن اتقار وادى يواجه في الشيخ عرقانيان المشاريخ الثلاثه ذاكر في اثبات هذه القاعدة انهم لا يرون ولا يرسلون الا اعتقادا مستند الى دليل كتابه هذه الكتابه من ناحية هذا من ناحية الدلاله هذا من ناحيه الدلاله لا هو الروايه تعدله عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد. وعن معالي الذهب، ما لا يلقى إلا أنكم البحر أحبوا وعن معالي الذهب، هل فيها زكاثم؟ هم إحدى عليك عن زكاثم؟ إلا أنه إذا بلغ قيمته دينار ففيه دينار أيها السلام ورحمة الله الله وبركاته سائل يتقل عن الزكاة ببناء جواب الخمس هذا مكتوب. عن عنوان الزكاة كما يتقل سيدنا قدر عرفة مرحبا عليكم السلام عليكم ورحمة الله كتاب هذه معارف المدرستين هو أرض كثيرة أطلق الزكاة وأريد به بالخمس أو أريد به مطلق الحق للشريف ها أريد جواب الكلام في أنه مر عندنا روايات على أن مصادف الظلم والفضار 20 دينار، وهذا لأي ذلك إذا ابرا قيمته ديناء بطبيع الخام لنأجد نفسه الآن الغوص لقام تعلم عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ ويقول، يقول واصل بكم معرفوص بعد ذلك وعد معالي للجهاز والفضل الغوص يا قال إذا قيمته ديناء بطبيع الخام فبالك بينها وبين ما رواه البزنطي نفسه وبعد يرويه. ونزلوا النساء بعض على بعض تي والله وايضا انت اخت في اذن بني سألت ابي حسان عما خرج المعد من قليل او كثير ان فيه شيء قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في الاثنين زاد 20 مينا. شون بين هذه، و هذين سيد القيادة اللهم هذين في الدلالة آه. الإمام أعرض عندما سألتنا على السكب عن هذين جاهدين جاوبت عن ذلك المحضر سألته عن ما يفرد من الباحث من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، الجيد وعن معادن الزرام لكم مع الزرام الزرام جاوبت عن الدلالة جاوبت عن ذلك قال إذا برأ قيمته في نام فما هو القيشن على ان الجواب يفتر بالكلام الاول والكلام الكلام الزامنين قيمته لو كان شامل للدار لقد قيمتها لأنه صار عن عدة اشياء ما يخرج من الرباح وعن معا الزاد والفضل لو كان الجميع لقال قلقى قلقى اذا بلغت قيمتها دنارا فبهل قاله اذا بلغ قيمته بمير التركير كاكف على أنه أجاب عن الكتاب الأول من السؤال فالثاني هو الثقصة عليه موجود شخص يحضر مين أو مرى بالكلمة فلا يكون في هذه الرواية جينه و هنا بإدلالة لا قيمته بلغ قيمته ما يقلنا البحث بلا قيمته ما حلم الدلال قيمته ما حلم الدلال كذكير الظلم يجب الزكير الضمير أمضني خلاسة مع الجميع هذا عمران لا يوجد أن يكون الجواب منطلطا إلى قسم الأول من السؤال دونوا قسم الثاني فالله محام الرواية في بلادتها بها على وجوب النصاب وأن النصاب في مترولي نارا خلانا كل فتوات مشكلة فمش أكيد صلاة شاء الله If <laughs> a